وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحب மூலயிசு ஓலி வீகலூல ஓ அ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَسَبَقَ الْقَلْبُ وَقَدَّ رميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أي جنا اوعاذاب اليم قال ان يرا ودتني عن نفسي وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قدر دَمِنْ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 يوسف اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين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 مولانم مبي